قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 فلولا نصرهم الذين اتخذوه من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون